شبت في الأحد بالإنشادية خدوم جديد. في كل زمان في أي مكان نحن كالورودي نحن كالريحان صغار الآن كبار غدا يملأون. وألبي نداء حي على صلاتي حي على الفلاح أقبلوا بابا أقبلوا ماما بأحلى الكلامي أطرح السلامة وعنده ذهب بابا نحو الباب أوضح بابا بابا مع السلامة نحن الأفضل في العالم نحن الأرواع كي تتأكد من هذا شاهد اسمع بعد صلاة العصري وراجع درسي درسنا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 وبعد العشاء وقت الاسترخاء لا وقت للسهر للسمر في المساء عند الاستلقاء أقرأ الدعاء وأنام في سرور فرح هنا هكذا أصير مرتاح الضمير عبيد لله رائع التفكير جسمي سليم حقلي سليم حيثما أكون أحسين التدبير نحن الأفضل في العالم نحن الأروع كي تتأكد من هذا شاهد للبناد حيا نصراتي حي